المبحث الثاني مبحث دوم الحاكم حاكم الحاكم في الشريعة حاكم در شريعة كيس هو الله أزا وجل باتفاق العلماء الله أزا وجل هس باتفاق علماء سواء نعرف حكمه بالوحي أو بالاجتهادي برابرس حكمه با وح دارسه بشه یا با اجتهاد خب موردی که ماش تهید میاد اجتهاد میکنه و حکم صادر میکنه بر با این باور که این حکم که حکمیه ولی لهذا قالو به این خاطر گفته اند حکم هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفین حکم خطاب الله متعال هست که تعلق داره به افعال مكلفين خطاب الله متعال كتعلق داره بأفأله مكلفين ودليل ذلك قوله تعالى دليل إنهم قول الله متعال هست كحاكم الله هست إن الحكم إلا لله نيس حكم مجر أز آله الله يقص الحق وهو خير الفاصلين حق ربيان ميكناد وقو أز بيهترين فاصلين هست أصبحترين ونائع هسكي في السلامي كنت وإنما الخلاف هو بين الأولماء فيما يعرف به الحكم همان اختلاف در بين الأولماء دارين هسكي تقول شناخته مشي یا بوسيلة شناخته مشي حكم الله إنما الخلاف بین الولما فيما يعرف به حکم الله همان خلاف وجود دارد در بین علما در آنچه که شناخته میشه به وسیله آن حکم الله متعال فهل لا بد لذالک من الشرع او ان الاقل یمکنه ادراک الاحکام قبل بعثة النبي آیا باید شرع بیاد که حکم وسیله شناخته بشه یا اقل ممکن هست که دار كوند احكام رو قابل از بيستك يوم بات اختلاف وجود دارين وهذا هو موضوع التحسين والتقبيح الاقلي وين همون موضوع حسن وقبه اقليست تحسين وتقبيح اقليست للعلماء في هذا ثلاثة مذاهب ولما درين رابطه سمع اذهب دارين الاول مذهب الاشاعرتي اتباعوا أبو الحسن العشري مذهب أول مذهب أشائره في روان أبو الحسن العشري رحمه الله وهو أن الحسن والقبح شرعيان إن برين باوراسك حسن وقبح شرعي هستن حسن وقبح جاستن شرعي هستن وليس للأقل أن يدرك حكم الله وليس للأقل أن يدرك حكم الله في أفعال المكلفين إلا بواسطة الكتب والرسل عقل نمي تواناد ونيست عقل راه كدارك بكناد حكم الله را در أفعال المكلفين مجر بواسطة كتابها وبواسطة رسولان إن نزرية أفلاست لأن الأقول تختلف اختلافا بينا في الأفعال مجزيرة عقلها متفاوتا متفاوت متف... زيادة بهم دیگر دارند در افعال، فبعض الأقول يست... يستحسن بعض الأفعال وبعضها يستقبحها، بعض يزعق لها، بعض يزكرها رو زیبا می پسندیده می دونند و بعضیها دیگر اون رو زشت می ولذا يكون كل ما أمر به الشرع كالإيمان والصلاة والحج هو حسن. بین خاطر هر آن را که شرع به آن دستور دا داده دا است مانند دا ایمان، نماز، حج آن حسن است و کل و کل ما نه عنه کل کفر و غیری من المحرمات هو قبیح و هر آن چرا که نه کرده است از آن مانند کفر و غیر از آن از حرام های دیگر قبیح است زشت هست ولا يقال ما راهه الأقل حسنا فهو عند الله حسن لذا گفتي نميشود بر اساس این نظر آنچرا زيبا عقل زیبا ببیند پس آن در نزد الله هم حسن است و مطلوب فعل او و مطلوبس انجام آن و یصاب علیه دهندش ثواب داده می شود و ما راهه فهو عند الله قبيح و مطلوب تركه و يعاقب فاعله و آنچرا که عقل زشت پس آن در نزد الله زشت است. اینجوری گفته نمیشه. و مطلوب است ترک آن و عقوبت داده میشه فایلش. پس بر اساس این نظریه این نتیجه و این سمره این قول این جمله و این باور سمره این نظر اول است. و این لا يكلف الإنسان بفعل شيء أو ترك شيء إلا إذا بلغته دعوت رسول وشرع من الله بنابر إنزار مكلفنا مش هاد إنسان بفعل كاري يا بترك كاري مقر زمانك دعوت الرسول وشرعي أس جانب الله بقوبر ساد ولا ثواب ولا إقاب وسواب وإقابي در كارنيست فمن عاشا در نتیجه هرک الزندگی کرد فی عزلت تامه عن العالم ولم تبلغه دعوته رسول ولا شرع فهو ناجن غير مكلف برین اساس هرک الزندگی کرد در عزلتی کامل در انزواء کامل از جهان ودعوة رسول وشرعی بقول الرسید بود او نجات یافت است و مكلفا نيست و نبو دي و أهل الذين عاشوا بين فترتي رسولين ناجون غير مكلفين بشيء أهل الفطرة چي كساني هسان عن هايك بين فاصلي زمانية دو رسول زندگي كردان إن ها هم ناجون هستند نجات یافته‌اند به معنای لغوی مکلف به چیزی افرادی که دعوت رسول بهشون نرسیده است افرادی که دعوت رسولان به خود دین قبلی اگر بوده اون اون داستانش متفاوته اگر دین قبلی بوده اون داستانش متفاوته ولی اون پیامبرانی که فقط برای قومش اومده است خلصون هاي كدعوة الرسول بأنها نرسيداست وشري برأي أنها نرسيداست ميفرماد مكلف نيسن ولا يستحقون ثوابا ولا إقابا ومستحق الثواب وإقاب نيسن لقوله تعالى شن الله متعال خدش كفتي وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ما عذاب دهنده نیستیم تا رسول نفرستیم تا رسول نفرستیم پس اهل فطرات اونایی که دین با آنها نرسیده است اونایی که در گوشه بودند که خلاصه به هیچ طریق دین به اونها نرسیده است اینها مکلف نیستند. الثانی مذهب المعتزله اتباع واصل ابن عطاء. وعمر بن عباد موتزليه اتات قرباني ات واصل عمر وهو ان الحسن والقبح اقليان موتزليه ميجوان حسن وقبح چه هستان اقلي هستان فيمكن للعقل ان يعرف حكم الله في افعال المكلفين بنفسه من غير واسطة رسول ولا كتاب ممكن هست اقل را كحكم الله متعال را در افعال مكلفين خودش بشناسد بدون واسطه رسول و كتاب بناعا على ما يوجد في, في الافعال من صفات نفع و ضرر با توجه بينك در افعال وجود داري از نفع و زرر با در نظر قرفتن این چيز بيگه بدون انك رسولي بياد عقل عقل را ممكن هست حكم الله را در افعاله بشناسه وما رأى بنعم آخر خب وما رآه الأقل حسنا فهو مطلوب لله ويثاب فاعله أن تراك أقل زيبا ببيناد المطلوب هست براء الله وفاعلش <تصفيق> سوأبده مشي وما رآه الأقل قبيحا فهو واجب الترك ويعاقب فاعله وأن تراك أقل زيبا ببيناد الموجب الترك هست و فاعل شقوبات دا دم شيء وبناء عليه بنابر نزر كل من لم تبلغ دعوة الرسول وشريعة الله هم كلفون بما ترشده إليه أقولهم فيفعلون ما تستحسنه أقولهم ويتركون ما تستقبحه أقولهم هرعان كثيرة دعوة رسول وشريعة الله بأن نرسيداست مکلف هستند به آنچه که عقلشون اونها رو راهنمایی میکند پس انجام میدهند را که عقل اون را زیبا دانسته است و ترک میکنند را که عقولشان را زشت و بد دانسته است لان کل عاقل یدرک حسن الصدق والوفاء و شکر النعمه زیرا هر عاقلی خوبی صداقت و وفاء و امانت و شکر نعمت را میداند ويدرك القبح الكذب والغدر والخيانة وكفر النعمة ودارك ميكوناد زشتي وبدي دروغ خيانات وكفر نعماتره <تصفيق> الثالث بيري من زر سيفو مذهب الماتريدية أتباع أبي منصور الماتريدي في رباني أبو منصور الماتريدي ومنهم أمئة الحنفية وأزولها أئمي حنفية يعني أئمي حنفية بعضيها شون أسمين ما سمي أبو منصوري ما تريدي هستند وهو أن الحسن والقبح عقليان لا يتق... يتوقفاني على الشرعي بإنه بزرق واران هميقو ينت كحسن والقبح عقلي هستند متوقف برشارعه نيستند بل يدركهما العقل بل كاقل حسن وقومه رجكار ميكونات درك ميكونات بناعا على ما في الأفعال من خواص وآثار با توجه بآثار وخواص در أفعال وجود داره فما رآه الأقل السليم حسناً فهو حسن أنت رأى كاقل السليم انرو زيبا ببيند خوب زيباستو فسندي داس وما رآه الأقل السليم قبيهاً فهو قبيه وأنت رأى كاقل السليم قبيه بداند فسأن وقع قبيح، ولكن أما يكفار با باموتزيله، ولكن لا يلزم أن تكون أحكام الله في أفعال المكلفين على وفق ما تدركه أقولنا في حسن أو قبح. بدليلك نسك نذكر أحكام الله تعالى في أفعال المكلفين برؤفة أن تباشد كعقل ما أقوله است أز حسن وقبح. لأن الأقول قد تخطئ زيرا عقلها جاهي. ختامي كلنت. وهذا هو المذهب الوسط والمعقول والمعتدل إن أستادم أستاد, أستاد وحبى مفرماياً وإن يعني نظرية معتردية مذهب وسط معقول ومعتدل است يعني أقل ودرك بيكونه ولما باصير في عقل مكلف نسم فأصول الأخلاق والفضائل يدرك العقل حسنها لما فيها من نفع أصول أخلاق و فضائل رو عقل حسن بودن ونارو درک میکنه با توجه به نفی وجود داره وأصول الرذائل يدرك یدرک عقل قبحها لما فيها من ضرر وأصول اصول طستیها و زشتیها عقل زشت بودن شنرو با توجه شن به ضرری که درشون مكونات میگه عليه میکند و لا تعد ذمه العبد قبل ورود الشريعة مشغولة بطلب شيء فعلا أو تركا بنابرا زمي عبد قبل أزفارت شدن الشريعة مشغول نيست بطلب چيزي هلتش أنجام دادنش تركش ولا جزاء من الله مطلقا قبل ورود الشراعي وجزائي جانب الله مطلقا قبل ورود الشريعة وجود ندري ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا میگه زیمه بنده قبل از آمدن دي دین مشغول نیست بری ذمه هست دي نا ولا جزاء من الله مطلقا قبل ورود الشرائع و جزایی از جانبه الله مطلقا وجود نداره قبل از آمدن شریعت و این اتفقوا مع المعتزلتی في أن الأقول صالحة لإدراك مناط الصواب أو الإقاب في بعض الأفعال أجر متفق بودن در معتزله درين قسمتك عقل صلاحية درك الكاريك صواب بأولا معلقه يا إقاب درك أنا رو عقل كفتن كعقل حسن قبه تشخيص مده وله در این چیز با معتزلیه فرق دارند که معتزلیه میگن انسان قبل از اومدن دین مکلفه و ثواب و داره اما ماتریدیه میگوین نه پس مذهب وسط مذهب سوم شد و تنحصر ثمره الخلاف في هذه المذاهب في من لم تبلغ دعوه الرسل والشرایع منحصر میشه سماره اختلاف در بین این مذاهب برای اون افرادی که دعوت رسول ها و دین بهشون نرسیده اما من بلغت و شرایع اما اون افرادی که دین بولا رسیده فقیاسو فمیقیاس الحسن والقبه لیل افعال هو ما ورده في شریعه می حسن و قبه بودن افعال چیزی است که در شریعت وارد شده این البته بین موتزلی و اشعریه و ماتوریدی إن متفقه بعد از الدين دین اومده اون دینی که همه چیزو لا ما تدركه درک بالاتفاق نه اون چیزی که عقل اولو درک میکنه فما أمر به شرع فهو حسن ان ترى که امر به دستور دا داده دا خوب و پسندیده است نهى عنه فهو قبيح وان ترى که شرع از اون نهی کرده است زشت